وفي ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات, وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء يُسْقَى بِمَاءٍ واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَإِن تَعجَبَ فَجَبُ قَوْلُهُم إِذ كُ تُرَابًَا أَإِن لَفِي خَلقِ جَد أل كفروا بربهم وأولئك, وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مُرْفِرَةٍ للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب.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 وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 لا يغيروا ما بآفوسهم، وإذا أراد الله بطوم السوء فلا مرد له، وما لهم. فؤو طمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء.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 وظلالهم بالهدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل سهم نفعوا ولا ضرّا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 وَمِنَّا يُوْقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بَتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلِ فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في العرب كذلك يضرب الله الأمثال لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ أَنَّ لَهُم فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ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 ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن مَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ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 ويدرّون بالحسنة، ويدرّون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقاب دار جنّات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم العقبه ذا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ شَاءَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن آمَنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلنا كفيئنه من قد خلت من قبلها امم قد خلت من قبلها وعليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مت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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين, كفروا فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب افمن هو قائم على كل نفس بِمَا كسبت وجعلوا لله شركاء أقول سموهم أم تنبئنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَصُدُّوا عَنِ السبيل وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ يرتئي الشط وما لهم من الله